وبالحق وبالحق وما ب ا ل ح ارسلناك الا مبشرا ونذيرا و ق ر آ ن ه قرانه لتقراه على الناس على مكسور ونجزناه تسليلا اخوه الايمان والاسلام وبعد لحظات ق ل ي ل ة نعيش مع ي ا ت من الذكر الحكيم ل ي ت ي ئ علينا صاحب ا ل ف ض ي ل ة ف ض ي ل ة الشيخ القارئ محمود بن وفى السعيد قارئ ا ل ق ر آ ن الكريم بالاذاعه والتلفزيون العربي قال مجيب ا ل ق ا ه ر ة س ن د ع و له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل ا مشكورا الجباس دم دا ر س ح ه ب م ع ا ل ي ة هي الجباس دم دا ر ي ه ا ي ط ل ع بيها حتى اه طيب <تصفيق> اهلا ه ل ا ح م ي ن ا زيك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 وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ يحكمان في الحرث اذ لا فشك فشد ي ه ظلم القوم إن ف فيه غنم القوم ما همناه ليل WHA-、wow. Huh? Thank、uh -huh. فشد فيه غنم القوم وكنا بحكمه انشاء OHHHH、cool. فاستجبنا <تصفيق> له فكشفنا ما به منه 「今日は」 فاستجبنا له فكشفنا ما به 「さよな Bye. Thank you. Leyla you know. BAAAAAAA <laughs> لا يسمعون حكيسها وهم في مشتدى انفسهم خ ا ل د و ن لا يحزنهم الفزع لنا ل م ر لا يحزنهم الفزع لكبر وتلقى ت よむらと言うてもいいかも。